احنا ما ننسى احنا ما ننسى احنا ما ننسى الحسين يا حسين شلونك وانت بين الذاكر احنا من منسى البلاء بس نذكرك مذكره انت ناصر دين جدك وبالشهادة مطرق انت بالدنيا امام وانت ملك الاخر والدك حيدر علي وامك اطهر طاهر حضره وبطفكر بلاء وشافه وعليه اشجر شافوا الطفل الرضيع وسهم باقي بمنحرة على الأكبر شاهدوا أوصال جسم منها ثرة القاسم أصلاً مالقوا جثت غطاها الثرة والفرات منحتنوا راجر فيسترة واستحى من الإمام وقام يطلب معذرة يقل لي يا مولاي تايب واطلبان المعذرة ابو فاضل من وصني ونار بيه موجرة عطش الماي اللي بيه والعطش بيه سرى ويبسة جروف علي وانا عاين منظرة غرف غرفة ورادي شرب ذكر سكنة وخرى صاحيا يا نفس انتهوني ودمع بعيون جرى هاي قصتي يا ولي ويا سبع القنطرة طاح من عند العلم كفوفه تدرم بالتراب شلون ننسى يا حسين وانت ذكرك مفخره شلون ننسى يا حسين وانت ذكرك مفخره